موقع رياض القرآن يقدم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الأفلام من الله لا إله إلا هو الحي الخير الله لا إله إلا هو الحي وأنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وَالْإِنْجِيلَ مِنْ من قبل هدى للماس وأنزل الفرقان إن الذين كبروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الراحم كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي نزل عليه الكتاب منه آيات محكمة، هُن أم الكتاب وأُخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زِغ ما من فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه بتشاؤ الفتنه تأويلة وما يعلم ساويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أما الله كلهم من عند ربنا وما يذكر إلا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامع الناس لا تَنَاءَ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فيه إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نَسْتَغْنَى عَنْهُمْ, لم تغني عنهم ولا مَنْ وَالَوْا عَنْهُمْ مَنْ وَلَا أُولَئِكَ اللَّهِ وَقُودُ أقبلهم كذبوا بالأيات لنا فأخذهم الله